وكذلك انزلنا اليك الكتاب وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَمَا يُنْزَلُ إِلَيْكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا